Book 2 74 74 B om något. الرجاء الشيء. رجاء الشيء. Kan ni klippa mitt hår? Kan du klippa mitt hår? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ انت فقيرة، تاك. من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. ليت كورتا، تاك. من فضلك أقصر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. <تصفيق> هل يمكنك تظهير الصورة، تحميد الفيلم؟ هل يمكنك تظهر الصور، تحميد الفيلم؟ فوتنا <تصفيق> <تصفيق> على سي دي. الصور موجودة على سي <تصفيق> دي. <تصفيق> الصور موجودة على ال دي. فوتنا في كامران. الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. كاني يُرَبَّحَرَةَ كَلْكَان. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ الزجاج تالف. الزجاج <متبقى> تالف. Batteriet är slut. Batteriet är tom. Kan ni stryka fortan? Kan ni stryka fortan? Kan ni stryka fortan? Kan ni stryka fortan? Kan ni Kan ni هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ كني ريبرير اسقونة هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ كني يمي ألد هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني har ni tändstickor eller en tändare har ni kibrit eller Walla har ni en askhop har ni med dig رök ni cigarr. أتُدخن السيجار؟ أتُدخن السيجار؟ Rök ni cigaretter. أتُدخن السجائر؟ أتُدخن السيجارة؟ Rök ni pipa. أتُدخن الغليون؟, أتدخن الغليون.